بوك تو دوزة كاتر أربعة و أربعون أربعة و أربعون تدالش أمبرم يدا الخروج مساء الخروج مساء هل توجد هنا؟ صاله ديسكو هل توجد هنا صاله ديسكو اكاتو دوني كلوب ناته هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنا نادي ليلي اكاتو دوني بار هل توجد هنا حانه هل توجد هنا حانه تشفا شفاقت صوت مبرميه ن تياتر ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟, اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم تشفا شفاقت صوت مبرميه ن كينما ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم تشفا <تصفيق> شفاقت صوت مبرميه ن تلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ اكمو بيليتا بر تياتر؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ اكمو بيليتا بر كينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ كم بليتا برنديشين افوتبوليت؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ دوت اولم نفوند. اريد ان اجلس تماما في الخلف. اريد ان اجلس تماما في الخلف انتوا تقولون ديكو من مس اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط انتوا تقولون فيلي اريد ان اجلس تماما في الامام اريد ان اجلس تماما في الامام ا ممكن تريكماندوني ديتشكا؟ بماذا يمكن ان تنصحني؟ بماذا يمكن ان تنصحني؟ كو فيلون شفاقه مت يبدا العرض. مت يبدا العرض؟ ا ممكن تجيني ني بيلت؟ هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ هل يمكنك؟ تدبير تسجرا لي اكا نونيفوش جولفي كتو افر هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا اكا كتو افر نونيفوش تنسي هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا أكاكتو أفرن نيو بيشين تمبيلور هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا